شدو بصوت بصوت الكون كل وما تيري روحنا تغلي وطلبي يصيح لي لا ترضى بذلّي سينيتسو يرتعش وإنوسك يصرخ أما أنا فسيفي هو المنطق نسوك أختي أين الصغر أين ضحكك العذب أين السهر قضوا على أهلي وما أبقوا أثر فصرت فتاة فيه نار السقر قسمت الزمان على نصل الحاد أقاتل شيطانا ولا أستبد أبوك يا نسوك سيبكي في اللحد إن لم أعدك لوجه السعد نفس الماء بدأت به طهرا وبه غسلت الدماء وطهرا ثم تعلمت نفس النهار نارت في كل دار هين ويل لما سمع إذا اطلق فكل جروحي شفية حكمة أبي تجري في عروقي وسيفي يرقص كصوت البروق رسماً بظل الجبال الطوان لأكسر لا الناج بها الرجال إذا مسوا طفلاً إذا أذوا نساءً فسيفي عليهم سيكون الجزاء يا مزان أنت عدو البغيط قلبك خوف ووجهك بريط سأأتي إليك ولن أرحم ستقطع تحت الليالي ظلمات تنجير ليس مجرد اسم هو نور أمل في زمن ظلم وسيفي لكل شقي وحم وروحي تصعد وإن مد قسم أنا تنجير من قاس المنايا وشق قد تجبرت في السماء ولدت فتى فصرت نصالا وكل من طغى على الارض سال نسوك يا وجهه من البهي قد احرق زهرك النقي فقدنا الاحلى والنور وقت فبلى كيف نعيش الطهر ثلاث سنين على صخرة العز أضرب أسقط وأقوم بحزن أركو داكي علمني صبرا فصرت سيفا يقطع الكفرا نفس الماء رقصة المطل به أحارب دون كده ثم النهار نار وكل جرح فيه ينتحى وصل قصيدتي الالم وممت تخفي السوم في عروق الكلمة وتضحك والارض تحتك كاين بريو ترعو يدا الحياة ووصل قصيدتي الالم وممت تخفي السوم في عروق الكلمة وتضحك والارض تحتك كاين بريو ترعو يدا الحياة ووصل قصيدتي الالم في عروق الكلمة وتضحك والأرض تحتك تئن لكن السوق جمر الغيون تضيء طريقيق وتحيي الصنون وأنسوي الصاحة ودم أوجر فكنا جحيما عليك نامر سيفي يخترق سواده جبينك وفي قطر رأسك مجد يقينك إني قصوت وقلبي حجر فمن يغذي نسك يذوق ما حضر أكذا يا غادر الروح قتل رغك بغير جموح وتبقى تسمح ولكنه قسوة وكل ضربة منك فيها فجوة صحب قلبي لا تسقطه فناديت اسقطه الظلم ولا اسقطه نفسي يحترق كالف شهاب وفي ضربتي خروج العذاب وصدت خلودك قلت حياه فيها نبيل وفيها نجاة أسير حتى ولو قطعت رجالي وسيفي في كل دم سيحيا نسك في قلبي أمني وأبي وأصدقتي معي فذاك نصيبي من يريد شر فليأتي تنجير وفي ناري نجاة البشر وفي صمتي سمو فقدري فمن يؤفي نسك يذوق محربي